بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قولا التي تجادلك في زودها وتشتكي إلى الله وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون من إِنَّ الله لَعَفُوٌّ رَّحِيمٌ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمسى فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتم تحدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحاقوا كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات والكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونشوه والله على كل شيء شهيد ألم تر أن السماوات وما في الارض ما يكون ما يكون من ندوه ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا, إلا هو مع انْتَرَا إِلَى الَّذِينَ نَهُوا عَنِ النَّدْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نَهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكْ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ الله أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا م جهَّ يصلونها فبس النصيد يا أيه الذيين آم إ تاد فلا تتنااج فلا تتناج بثن والضان وَمسصون وَوتناج بالبد والتق والاتق الله النذ إه تشون إن منَد منِنَ الشقون يح الذي آم وَلَس بظون وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله بل يتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله, الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجا ما تعملون خبيث يا ايها الذين امنوا اذا ناديتم الرسول فقدموا فقدموا بين يدي نداءكم صدقه ذلك خير لكم واطهر فان لم تجدوا فان الله غفور رحيم اشتقتم ان تقدموا بين يدي نداءكم صدقات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 ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استهوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين بنانا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم آخر يوادون, يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا, ولو كانوا آبانين